ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم باغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ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 أَلِفْ لَامِّينَ غُلِبَتِ الرُّومُ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح بنصر الله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 إععلمونَ ظاهِرًا مِن الحيةِ الدُّنْيياَا وَهُمْ عَنآخَِةِهُم غافِلون أَلَم ييتَفَكرَّرُوا فيِي أَْفُسِهِم مَا خَلَقَ اللهَّهُ السماواتِ وَالْأَْرضَ وَماَا بَيْنَهُماَا إِلَّا بِالْحَبِّ وَأَجلَِم مُسََّ وَإِنَّ كَذِرًا مِن النَّاسِ بِلِق إَبِّهِم لَافِرون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 وَمِنْ آياتهِ خَلْقُ السَّماواتِ والالْأَرضِ وَختتِلَافُلسِنَةِكُمْ وَلْوانِكُمْ إ فيِي ذَِكَ لآيات للعَالمِن وَمِنْ آياتهِ منامكم بالليل والنهار مَن مُكُم بالِالنَّيْلِ وََّهَان وَبتِغاءُكُم مِنْ فَغْل إ فيِي ذَِكَ لآيات لِقَوْمِ يَسْمَعون.